ل ا ل ق ر آ ن أ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقيضنا لهم قرنا افزينوا لهم, لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس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 إ ن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم, تتنزل عليهم الملائكه ألا تخافوا, الا تخافوا ولا تحزنوا و أ ب ش ر و ا ب ا ل ج ن ة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 واسجدوا لله،, لله الذي خلقهم ان كنتم اياه تعبدون فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل